أعوذ الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الذي <تصفيق> Allam ne وخلقناكم أزوالا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا Zelenin What? <laughs> وَجََّاتأَ الصاف <تصفيق> Evet. na I can Hey! <laughs> İzlediğiniz <ın> kanu. كل شيء أحطيناه كتابا فزوقوا فلن نزيدكم إليه وكأسا انتهاقا لا يتنون In the Yawla yawqul Her gün mm <laughs> Diyeceğiz var mı? Nasıl きょうはز خ Oh, هل أتاك حديث موسى إنا Altyazı <tik> وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ I'm <laughs> dancing. Napisa ka da And then I'm Ne oyna ya Allah'a وأن...